من الله الرحيم والرحيم أيها الله شدة الكرام يطيب لأسرة تشغيلات الإيمان البخاري الإسلامية بمتكة المكرم أن تقدم لكم الدرس الثالث والتسن بشرش كتاج زاد المستقلع بفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشيخ يطيب وقد شرح فيه الشيخ حسيظه الله تعالى من قول المسلس رحمه الله تعالى الإحرام مينة النسكة إلى قوله يصوت إها الرجل وتخفيها المرأة نسأل الله تعالى أن يرفعنا بما نسمح والآن مع سباة الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمخمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه يا جميعين أما بعد يقول المخمف رحمه الله ذاب الإشرام بعد أنبي ملن المخمف الأحكام المتعلقة بموافية الحك والعمرة ناسب أن يبين هدي رسيه الله صلى الله عليه وسلم وما يتفرر عليه من المسائل والأحكام المتعلقة بالإحرام لأن الإنسان إذا خرج من بيته يريد الحج أو الحمر أو هما مهد فإنه أول ما يكون من أمره أن يصل إلى المعقاب فدينا أحكام المواقيد ثم بعد أن دينا ناهي المواقيد شرعة البياني سفة الإحرام وكذي يدخل الإنسان في نسك الحج ونسك العمراء فقال رحمه الله باب الإحرام الإحرام معقول من قوله يحلم الرجل يحلم الإحراما فهو مشه إذا دخل في الحرنة أحرم الرجل إذا دخل في الحرمات سواء كانت زمانية كالأشهر الحرم أو كانت مكانية في حدود حرم مكة والمدينة فتقول للرجل إذا دخل حدود حرم مكة أحرم بمعنى أنه دخل داخل الحرم وتقول هو حرمي أي داخل ساكن داخل حدود حرم مكة والعرب تقوله أحرم إذا دخل في الحرنات فأنجل إذا دخل نجدا وأسهم إذا دخل كهاما ومرض العلماء بقولهم الإحرام نية أحد النسفين أو هما نعم نية الدخول في أحد النسفين إما الحك وإما العمرة فإن كانت نيته أن يدخل بالحك فهو حك وإن كانت نيته العمرة فهو معتلف وإن واهما معا فهو حاج قارما لحاجه تقول رحمه الله باب الإحرام أي في هذا النوضح سأذكر لك جمة من المسائل والأحكام المتعلقة بكيفية الإحرام والدخول في نسك الحج ونسك العمرة وذلك أن الدخول في نسك الحج والعمرة يستقر إلى مية مخصوصة وينبغي لمن دخل في هذه العباده مع ان الحجه او العمره ينبغي عليه ان يراعي الله عز وجل منه وان يتقي امورا حرمها الله عليه وهي التي تسمى بمحظورات الاحرام فالاحرام فانه حد للدخول في هذه العباده فقال رحمه الله باب الاحرام نعم الاحرام من النيه منذ الإحرام في عرشنا معاشر الفقهاء نية النسك أي نية الدخول في الحج أو الدخول في الحج أو الممان فإذا مجرد كون الإنسان يخرج من بيته للحج والعمر الكافر فقد تخرج من بيته فأنت تريد الحج والعمر ولكن لا يستر بهذه النية النية المعتبرة ولا يقال إنك محرم مثال ذلك لو كنت في المدينة او في الرياض فخرجت من المدينة الى نقاط المدينة وهدو الشليطة فانه منذ طروبك من بيت قبل النقاط وان تنامي للحج او العمراء او معنى فليست هذه النية ولكن الدخول لا يكون مؤذرة للنقاط وحين اذا اخطق عليك انك قد تلبست بالنصف معنى فالمن <تصفيق> يريد اغسر النظام العالم ثم لمن أراد الحج أو العمرة أي من هجي رسول الله الله عليه وسلم أن يقتسل أول ما يبدأ به الإنسان لذا أراد الحج أو العمرة أن يقتسل لحجه أو عمرته لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه اقتسل في الوادي المبارك وهو وادي العقيد والذي يسميه الناس اليوم بوادي عروة وموضعه عذيار عليه فاقتصلا من ذي الحليف, الحليف وقطاق على نسائه صلوات الله وسلام عليه ثم بعد ذلك تطيب وتنظل وتنظل صلوات الله وسلام عليه والسبب في الاغتسال أن الاغتسال أن الإنسان إذا دخل في الحج بالعمرة فقد تمضي عليه أيام وهم متلبس بهذه العبادة ولا يتطيب ولا يقص أظافره يقلم أظافره ولا يقص شعره فلوما ضمنت الشعب ولذلك جاء في الأثر انظروا إلى عبادي أثوني شعثا غبرا ففوه الحاج يبقى أياما عديدة في حجه خاصة في الأجمية القديمة كان بين نقاط المدينة وزينا مكة ما يقرب من عشر مراحل أي عشرة أيام ينفرونها بالإبل وهذا لا شخ أن الإنسان لو دخل في الحد ولم يبتتل فإن ذلك زيادة الشعب عليه وحينئذ يتضرر ويتضرر ممنوعه ويتضرر الناس من حوله وإذا شهد الجماعة أو الصلام عن الناس آذان برائحة وبذخره ولذلك أسمنا له أن يبتتل وكان من هدي عليه الصلاة والسلام من للنسر وهذا الابتكال في حتى الحائز والنفساء آخر أتذى هذا جمع من العلماء والسلف رحمة الله عليه لأنه يجب على المرأة الحائض والنفسات لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك أثناء ذلك أمه رضي الله عنها وأرضاه واستبر في ذلك وجود أن القذر كما سيأتي إن شاء الله ذكره يستنوا لغاية أسترسل في ذلك ما يعرق بذدنه من الرواقش كريهة ويعرق بذدنه من العساء فيكون طيبا في جدنه ويدخل لهذه العبادة على كل مستفات وأكبرها قال بعض العلماء كأن الإنسان إذا أراد الحج والعمر ونزل في نقاطه وأراد أن يغتصد وتجرد من مخيطه حين تذكر حينما يجرد من الدنيا ويخرج منها صفر يدين إلا من رحمة الله عز وجل فكأنه حينما يغتصد لإحرامه ويتجرد وهو بنفسه وقوته وكمال حوله وقوته من الله عز وجل كأن هذا بداية العظة له وهو خارج عن أهله الذي يتذكر حينما ينزع من الدنيا وينزع بين أهله لا ينزع لنفسه نفعا ولا ضرّا ولا موتا ولا حياة ولا نشورة رضي الله عنه فإذا لم يستطع الاختصال أو عدم وجود الماء أو كان الزمان غاربا شديد البرد ولا يستطيع أن يفتدي يخشى أو يستطيع أن يفتدي أن يفتدي أن لا ولكنه يخشى أنه لو فعل ذلك ولذت قيامه من احرام أنه لا يسلم الافاء صحيح لذل يعد الى وهو احد وجهي العلماء قال بعض العلماء تيمم وقال بعضهم لا تيمم لأن المقصود من مثل ان غاب والتيمم لا ينظف بمعنى انه لازم يضرب حفكا لانه يضرب بيديه على التراب بخلاف ما إذا القسم انه يطي بدنه و يقلب حول وجهه كما يمينا فلا حرف ومن غطاء ومن ترك حينه فلا حرف يعني و التراب والترش و التنكف والتطيب التنكف يكون بتقديم الازهار وقص الشعر من لك الى كتفه وهاكذا بالنسبه للشعر الذي يكون في بدني ينسف ببطء ويحرق عاناته ونحن ذلك من الأمور التي يتهيأ بها البدن على احسن وافضل الهيئات واكملها تشفيها لهذه العباده لتؤتي برشيد الله صلى الله عليه وسلم وتتطور من ما في وتطيب يشم روحه متطيب والطيب ما طاب في ريحه وسمي الطيب طيبا لطيب طيب رائشته وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الفطيب وهو أطيب الطيبين بأبي وأمني صلى الله عليه وسلم وعليم. فأصلح يمضح طيبا كما قدت في الصحيح طيبته أم المؤمنين هائشه رضي الله عنها وأرضاه طيبته لحمله قبل حرمه ولحرمه قبل أن يطوف بالبيت دل على أن يستنه لمن أراد أن يحب أو يعتبر أن يتطيب وهل يضع الطيب في بدنه قبل الغسل أو بعد الغسل أجمع العلماء على أنه يجوز للإنسان ويشرع له أن يتطيب في بدنه قبل الغسل ويجعل الطيب في بدنه ثم إذا غسل بدنه فإن بقي شيء من الطيب فإنه مغتقر بإكناع العلماء ولكن الإشكال لو أنه ثم تطيب قبل أن ينمي يعني قبل أن يقفل في النسف فمحل الخلاف فيما بين الغسل ونية النسف أما قبل الغسل وقبل نية الغسل نية النسف فبالإجماع يجوم فمذهب الشابعية والحنادل وعن الحديث أن من السنة أن يجعل قيزة بعد الغسل فبعد أن يغتسم يضع قيزة في زدنه ولا بأسا أن يكون الطيب في آلاف يكون الشعر أو يكون الطيب في صدره أو يكون الطيب في مغابله كل ذلك لا بأس به. ويرون أنه يجوز أن يقع الطيب بعد الغصر ولهذا الشاب المالكية والحنفية إلى أنه يتطيب عونا ثم ينكسل فإن بقي بعد غصره شيء هو مغتفق وعلى هذا فإن أصحاب القول الثاني لا يجيدون أن يتطيب بعد الغصر وكأنه يرون أنه مغتفر بعد غسل والصحيش أنه يجوز أن يتطيب قبل الغسل وبعده لأن أم المؤمنين رضي الله عنها كما في صحيح المسلمين قالت صيبت رسول الله عليه وسلم لحبه قبل حرمه وهذا يشمل ما بعد الغسل وقبل النية وعليه سنحرك أن يضع طيب ثم إذا وضع طيبه في بدنه فإن هذا الطيب الذي يكون في البدن إن كان في أعالي في أعالي البدن كالرأي أو في المواضع التي لا يشتف فيها الثوب فلا إشكال ولا حرد عليه أن يبقى أثر الطيب في بدني كأن تبقى صفرة الطيب في شعري أو تبقى صفرة الطيب ظاهرة عن صدري أو نحن ذلك لا حرد وذلك لأن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كنت أرى وُبِيف الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم و كنت ارى وُبِيف الطيب يعني لمعان قيل في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله, الله سلالم كان يفرق شعره محرم URE कि ارى و في مفرق رسول الله, صلى الله عليه وسلم قيل مفرقه في اط الشعر وهو هو فدل على انه يجوز ان يبقى الطيد بعد الغسم و بعد المنية ولكن الحرج إذا سقط شيء من هذا الطيب وعاد إلى البدن بعد السقوط فحينئذ قال بعض العلماء فتزمه الفذين الناغ تطيب في الصدر وعلق الطيب بتوبه الذي هو توب الإحرام الذي هو الرذاء أو تطيب على أسل بدنه ومغابل فتعلق بالرذاء فحينئذ إن كان الرذاء باطلا عليه ولم ينزل احتلأ اشكاله ولكن الإشتار إذا نجعل الرذاء عنه فإنه لا يعيده مرة ثانية لأنه يغتفر استصحابا ما لا يغتفر استئناعا فالشيء استصحابا كونه مستصحب معه من حالة الإذن مغتفر لكن لو جاء يتوضح خلع الرذاء عنه فحين الإذن فأنه يلبس بعد إحرامه ثيابا متهاء الجعفران والورثة هذا عندما يقتشر إصابة الطيب للثوب ويقول إن الطيب الذي على بدني لمنا رؤية على رسول الله, صلى الله عليه وسلم دل على جوازي أن يكون في الإحرام ولكن الأحوام والأكمل أن يتحفظ من إصابة الطيب لثوبه لأنها رصة جاءت في البدن فلا يقاس غير البدن عليه وعلى هذا فإنه إذا أصاب دياب الإحرام الطيب فإنه الأحوام لا يقتصر وأن يخرج من العمجة بيقين ويستدرئ لدين فهذا عكم لكن لو قلنا بالاقتصار كما يقوله أن يستجروا من العلماء ويرى فيه المسامحة قياسا في على ما في البدم فحينئذ يفرقون بين أن يكون الرجاء على الإنسان وبين كونه ينزع ثم يلبسه فإنه لا لبسه ثانيا كأنه يلبس ثوبا نسه أطيب والدليل على أنه ما يجد له أن يلبثه بعد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام للرجل لما لبث الجبة وعليه الطير قال له عليه الصلاة والسماء انزع عنك جبتك واصل عنك أثر الطير واصمع في عمرتك ما أن تصانعوا في حجك وقال كما بالصحيحين من حبيب بن عمر رضي الله عنهما قال من وَلَا تَلْبَسُوا مِنَا شيء بِشَيْئَا نَفْتَهُ الْبِعْفَرَانِ ولا الْوَرْفَةِ فدل على أنه يتفي في ثيابي أن تصيب الضياب والرفصة في البدن وأن الثياب فإنه لم يريد التصليح للرفصة فيها <تصفيق> وفي من المحيط فلا بده أن يتجرب من المحيط والدليل على أن المحرم ينزمه أن ينزع عنه الثياب أولاً المحيط هو الذي يشيطه بالبدن فالقميس يعتبر مخيطاً لأنه يشيط بصدر الإنسان ويشيط بيده ولذلك قال وقد يكون المخيط مخيطا وراء خيط فيه فلو أحد الإحرام لداء الإحرام وعقده بالشوك بشوك فأحاق بالبدل حتى صار في يد السوف فهو مخيط لأنه مخيط بالبدل فالعبرة بالإحاقة بالبدل ولذلك ليس في المسألة نسألة خيط وإنما المسألة نسألة الإحاقة بالبدل ولذلك العمانة تعتبر بحكم المخيط لأنها تحيطه بأعلى رأس نعى أنها ليست مخيطة وإنما المرادة يحاطة بالعرض أما بالنسبة للذليل على أن المحرم لا يلبس المخيط يعني المشيطة بالبدن سواء جزءا أو كلا أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله الرجل فقال يا رسول الله ما يلبس المخيط فلا لا تنبسوا ولا العناء ولا التراويلات ولا البرامج ولا الخفاف وهذا الحديث إذا تأملته وجدت تمال بلاغته عليه الصلاة والسلام وما أتي من جوامع الكلف فإنك إذا تأملت هذا الحديث وجدت أنه نهى عن العمامة ولا العمائم والعمامة تكون غطاء لأعلى الرأي ثم القميط وهو يكون للقذر وأعلى البدن ثم السروان وهو يكون لأفهل البدن ثم البرامج وهي فيها غطاء الرأس وغطاء جميع البدن فكأنه بهذا يمنع المخيص الذي يحيط بالبدن أجزاء وكله فكان قوله لا فلس القمص ولا العنائم ولا الصراويلات هذه ثلاثة القمص العنائم والصراويلات هذا رفض الصحيحين ولا البرامج فجمع بهذا بين تقفية أعلى البدن وأوسطه ثم جاء بما يجبع الكل فقال بودم غرن ولذلك قالوا يخبر علينا ان بس ما يحيط بالبدن ولو لم يكن محيطا انه خياطه هو مخيط الى احاط فهو محيط الى احاط بالبدن جزء الى احاط بالبدن كعن خيطه بيدي او خيطه برجلي كما في الثراويلك الثراويلات سنخيها فهل التجرد من المخيط التجرد من الثراويل ويتجرد من الخنائم التي تسمى في جمالها هذه ويتجرد الصدر وكذلك أيضا يتجرد من القمش وما في حكمها كما يسمى اليوم بالكوم النحي لأنه يبتر أعالي البدل فكُف جميع ذلك يسمى أن يتجرد منه ويتجرد من يغطى الرأس العنائم والغسر والأشمغة وهكذا بالنسبة للطواقه ونحيها فإنها غطاء بأس وحينئذ يتجرد من جميع ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى في المسكد ما يبس المحرس نهى أن هذه كلها لكي يتنبه الحاج أو يتنبه من أراض الحجة أو العمرة أنه يجب عليها أن يتجرد لكن لو أراض الإنسان لو كان الإنسان في طائرة وطرأ له وهو قادم من الغياب أن يحرم بالعمرة ولكن ليس عنده إزار يظهر أفهل بذين وليس باستطاعة أن يتجرز فحينئذ يجيز له أن ينبس السروال ويكون السروال عواظا عن إزار لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال السراويل لمن لم يجد إزار كما في حديث صحيحنا عليه الصلاة والسلام أنه خطب في يوم عرف مقاع السراويل لم يكن بالجزار فحينئذ يتجرب من المخيط إلا إذا من يجد ما يستره فيجز له أن يستطر بالمخيط حتى يجب غير المخيط وهذا من كمال الشريعة من رحمة الله عز وجل في عباده وهو من اليسر الذي ضعت به نبيه صلى الله عليه وسلم وآله يحمر من الزارة وردان أبيضين كما وردت السلة عنه عليه الصلاة والسلام وخير الخياب الأبيض لأن المبي صلى الله عليه وسلم قال خير خيابكم البيض وثبتت الصحيحا وقال كفنوا فيها موتاكم وثبتت الصحيحا وأنه كفن في فياب ثلاثة أسواب بيض صحولية وقد قال إن إحرام الإنسان كالكفر منهم استحبذ ناهير العلماء صحمة الله عليهم والبياد في إحرام الإنسان لكن لو لم يجب إذارا ولداء أبيضا ووجد إذارا ولداءا بلون آخر هل يجب له أن يحرمه يقول لا حرج لا حرج عليه أن يلبسه ولا علي إنما هو من باب الأكمل والأفضل ولكن إذا وجد الأبيضا وغيره لأنه يتحب له أن يتحر الأجر لما فيه من تحر السنة ولأنه خير نالبسا من الثياب وإحرام عافظ رفعتين وإحرام عافظ رفعتين أي والسنة أن يحرم عافظ رفعتين هذا من ترتيب الأسفار وهو يقول لنا أولا يتجرب من المخير يتجرب من ثيابه ثم بعد ذلك يتسك ويتطيب وهذا طبعا بعد أن ينظف بدنه لما علق به للشعب وينتفه إبطيه ويحلق عانته فإذا تم هذا كله قال وإحرامه عقب رفعتين أثننا أن يقع الإحرام عقب الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب وأهل بعد الفريضة وهذا هو الأكمل والأفضل ولكن إذا كان الوقت ليس بوقت فضيحة فريضة فحينيزي من غسل ثم ينوي رفعتي الإحرام ويلبلي بعد رفعتي الإحرام ينوي يغسل ثم ينوي رفعتي الوضوء ويحرم أقده رفعتي الوضوء و ليست للإحرام كنة مقصودة أي ليست للإحرام رفعتي مقصودة و إنما يغسل أو يتوبق ثم يصلي رفعة الوضوء لما فيها من الفضل ثم يحرم بعد ذلك لأن فيه شبه من السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجبا بعد الصلاة وهذا قول جناهيد الغلماء رحمة الله عليه وقد جاء في بعض الروايات حبيث عمر المشروف وقحيث البخاري قال أتاني الليلة آت من ربي وهذا من الرؤى وقد كان الوحي ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم على صور منها الرؤى الصالحة كانت جزء من أجزاء النبوة و esque في mo و رؤيا عليه السلام حق و قال أتاني ليلة آت من رب فقال أهلة في هذا الوادي المبارك وقل قل في و قال بعض الذلماء بل أتانوا الحقيقة أي يخبة و ليس لمنام فقال أهلة في هذا الوادي المبارك وهو هو و و و أو عicing في حدة في الوال الصملي في هذا الوادي المبارك وقل قل في حدة ولذلك تدفت الرواية الصحيحة أن في عمر رضي الله عنه أنه كان لا يمر بالوادي وادي العطير مسافراً داخلاً أو خارجاً من مدينة إلا صلافين رضي الله عنه وعرضاه تأثيًا بهذه السنة فأحرم عليه الصلاة والسلام عقد الفريضة وهذا هو هديء أنه أحرم عقد الفريضة فإذا طل الإنسان من فريضة وأراد أن يدخل منية المسك فإنه يدخل عقد الفريضة ولا يتكلف ركعتين لأن هذا خلاف السن بقال بعض العلماء هو إلى الدجعة أقرب لو صلى الفرض في مقام يصلى ركعتين خاصة الإحرام فهو إلى الدجعة أقرب لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلف الركعتين بعد الفريضة فلما تكلفهما وخالف هديه بالإحرام أقل الفريضة المباشرة كان هذا خلاف السنه وكانه يعتقد نجية الخضر فكان أقرب إلى البلعة من هذا الوش لأنه تكلف العبادة في اعتقاد النبية الحضر خاصة أن السنة قريبة منه لأنه بإمكان ينشرنا مباشرة فكونه يصلي ركعتين أو يتنثر يتكلف الركعتين لأنه أبلغ في طفله بهذه العبادة ويكونه من البلعة أقرب من هذا الوش نعم وليته شرطا وليته أن نصف شرطا في صحة الإحوان تقيل ركم لأنها ركم ولا يصح بالإحرام ولا ينعقد إلا بنية لو أن إنسان مر بالميقاب ولم يوجد ولم ينوي فإنه لا يصح من المدالب ولا يزيء ولا يزال حلالا حتى يعود ويحرم من الميقاب فإن من دونه فعلى التفكيل الذي ذكرناه في مسألة من أحرم دون المواقع ويذهب قولهم والله ما يجي ويشكر والله رضي الله عنه قال قال يا رسول الله اني أريد الحج وانا شاكي يعني مريضه فقال عليه الصلاه والسلام اهني واشكرني أن مخلي حيث حدثنا للعلماء في هذا الحديث وجوب الوجه الأول يقول هذا الحديث يعتبر أصلا عاما كل من يريد أن يهل له أن يقول هذه الكلمة أنه يشترق ويجذل لهم يشترق بل ويستحب لهم يشترق ثلاثة لما يقرأ عليه وهذا هو الذي يدرج عليهم صلى الله رحمه الله الوجه الثاني يقول هذا الحديث خاص بذباء يعني أكثر الوجه الأول ثمان الوجه الأول يعلم ويرى أنه عام في الحال وفي الأحرار سواء يجد عذر او لم يجد عدو والوجه الثاني عكسه تماما ويقول هذه قضية عين والقاعدة بالأصول أن قضاء الأعيان لا تصفح دليلا للعموم ووجه كونه قضية عين لا يصف الحديث بكون قضية عين إلا إذا كان الأصل خلافه وتوديح ذلك أن الأصل في المريض أنه يستجي إن أصابه المرض وأنه إذا احصره من عدنا البيت فإنه حينئذ يتحول كما ثبت عنه صلى الله عليه الصلاة والسلام فإن أحسرتهم من ثلاثة ومن الهدي لكنه بالاشتراك يخرج من هذا الفدية يخرج من الفدية ويخرج لإراقة الدمج الإحطاء فصارت قضية عين من هذا الوصف وتوسط بعض العلماء والمذهب الراجح ويقول به جمع من الشافئية والحنابلة أن هذا الحديث مخصوص بالشخص الذي يكون مريضا قبل الحجر أو قبل العمرة فيكلف نفسه الحجة وثمرة كأن الشرع أعطاه كونه يتكلف مع المرض أعطاه سعر رحمة من الله بعباده أما الصحيص القادر فإن النبي صلى الله عليه وسلم من ما قدن عن النقاط لم يقل للصحابة أهلوا والشريفوا ولا شكة عن المشتراط عن المتدئ فكونه يقال إن كل من أراد أن يفهم يستحق لمن يقول هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم من أمر بالصحابة ولو كان سنة ماضية للجميع لأمر ربي اختحار والفق أننا ننظم لكل نص بمورده وطريقة ونحن نصيح على موارده فلما كان العظم للإنسان الصحيش القادم أنه يحرم وينضي الوجه انطرع له عذر يمنعه من البيت فإن كان المخصر معروفا وإن كان, كان المريض معروف من كان يكون مريضا ديالا من رأيك لجيث من انسيامه فهذا هو العظم وأن إذا كان على صفة زباعه أراد الحج وهو مريض وتكلف الحج وهو مريض فحينئذ نصفحا يشترك وحينئذ نكود قد أعملنا المصوفة على وجه فأضطينا الأصول كما هي واستثنينا ما ورد به حديث زباعه رضي الله أنها وعرضاه فهذا هو الذي تطمئن إليه النفس أن الاشتراق لا يكون إلا للمريض على صوره حديث البراء وهو عدد الافراد في هذه المنكره واولاها بضامن الحديث الوارد في الرققه دياله وطلبوا من الله ان يكون الشورى هو الامر الاخير الاستحضار اصل شرعي استحضار الى نص شرعي ولذلك المسلم لا شك انه يدعو ربنا مطلقا في اي عباده ان الله يكتبه وخيره لذلك قاله صلى الله عليه وسلم ذو لك الله بالتقوى وغفر زندك ويفصر لك الخير حيث ما توجهه فهذا النعم من الله على العبد ويستر له الخير ولكن في مواقع من لا يستحب شيء إلا في ولذلك لا يستحب ذكر المخصوص ولا لفظ المخصوص في موضع مخصوص إلا بجليل يخف هذا اللفظ وهذا الموضع بهذا الذكر ولذلك الأصل أن أن أن يقتصر على المنية ويقول لبيك حجة لبيك عمره لبيك حجة وعمرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني الليلة أعكم من ربي وقال أهل في هذا الواد المبارك وقل حجة وعمرة وقل حجة وعمرة هذا مطف يقول على أنه لا يجاج على هذه المنية ولذلك قال أنصر رضي الله عنه ما تعدوننا إلا صديانا لقد كنت تحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نفسني لعابها طبعا حم difficدان كانُ أطرب أنِ ينتِ إلى رسول الله, صلى الله عليه وسلم في حجي يقول يَا نفسني لعابها لأن أبو طلحة كان أبو طلحة رضي الله عنه زوج وأمي كان لأن أمس مثابتة طبيب بحت أبي طلحة لأن أبو طلحة رضي الله عنه زوج وأم سليم وأم سليم هي أم أنا فكان ناعه أبي طلحة وكانت ناقة أبي طلحة من رسول الله الله يسسا مع ناقت Lebanه وسلم كاذًا إسجرها ويامي مع بع فكان أنس من أقضب الناس إلى رسوله السلام مع ذلك يقول لقد كنت تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمثني نعابها أسمعه يطول لبيك عمرة وحج هذا يجب على أنهم يقتصر على ذكر النشر وأن في ذلك الكفاية وأثمر الأنساك التمتع وصفة أن يسرم بالعمرة في أجر الحج ويسرغ منها ثم يسرم بالحج في عام هناك أنساك ثلاثة لمن أراد حج فإما أن يفيد حج فينوي الحج وحده وإما أن يذهب في في أشهر الحج يتمتع بها ثم إلى قضى من العمر منتهى منها تحلل وتمتع ثم بعد ذلك أحرم بالحج ومضى في السبيل وإما يكون قارنا وهو النشط الثالث أن ينوي الحج مع العمره فيجمع دينانية الحد والعمرة قلوا لبيك عمرة محجرة ثاني ثلاثة أمساك أجمع العلماء على مشروعية الأمساك الثلاثة الإفراث والقرار والتمنتق وذليل هذا الإجمع ما تفضل الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام من حديثه من المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم من نائة المقاة قال من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل ومن أراد أن يهل بحب فليهل ومن اراد ان يله بحد وعمره فدين هد فخيرا بين الانبياء الثلاثه وخلفه من اجل ان يصبح حاكما رضوان الله عليه ومنهم الخلفاء الراشدون أن امروا باثبات السنه فقال رضي الله عنه وارضاه إن من طافد البيت ولم يثقل الهدي فعاب فهمه وكان لم يثقل هدي يجب عليهم ان وعلى هذا الوجه فانه يمسخ وهذا الرجل كانه ندهم للافراد لانه يرى ان التمتع عند الكرام وان التمتع عند التمتع المعروف كانه ندهم لل... لل... للافراد وهي من المسائل التي انفرط بها المعداس رضي الله عنهما وخالف في ذلك من جماهير السلف الصالح صلى الله عليه وسلم ومنها مساله التمتع او هو التمكنا القول بالجواز اذا حضر من المسائل التي انفرط بها رضي الله عنه وارضاه فهذا كان يقول به رضي الله عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة من لم يصدق الهدي أن يتحلل وأن يجعلها عمره ففهم رضي الله عنه وأرضاه أن التخيير الذي وقع عند من منسوق بعمره عليه وسلم بفتح الحج بعمره وهذا الفهم خلفه من ذلك بناهير الصحابة لأن السلم الصحيحة دلت على صحة الإخراج وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه عروت بن مضرس وهذا بعد عمره بفق الحج بعمره أتاه وهو في صديحة يوم النحر وهو يوم العيد قال يا رسول الله أقبلت من جبل طي أكلت راحلتي وأتعبت نفسي وما تركت جدن ولا شهدن إلا وقت عليه فقال عليه الصلاة والسلام من صلى صلاة نهال ووقف موقف هذا وكان قد أتى عرفات أي ساعة من الليل أو نهار فقد تم حجه وهذا يدل على طحة حج الإفار لأن عروى بالإجناء كان مفيدا لأنه لم يدرك إلا الوقوف بالليل فلم يكن هناك عمره وليس قطعا يتمثق فخاطبه من الناس سلم باللفظ العام ولم يقل من كان مثله متأخرا عن الحج يجود له ومن لم يكن مثله فإنه يجب عليه حج وقد فهم هذا الثهم وهو إيجاب فكس الحج بالعمره فهم الصحابة أنه خاص بهم ولذلك قال أبو زرق كان في اللواية تحيح عنه متعتان لا تطرح إلا لنا معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متعة النساء ومتعة الحج أي أن إجاب فتح الحج في عمره كان في ذلك العام بالتشريع وتأكيدا على جواز العمر في جياش الحج لأنه كان حديث العابد الجاهلية لأنه كان الناس قد قدموا يوكل صوب وحجب وأقضى الوقائعين للإسلام فكان على ما ألفوا أن في جياش الحج فجوع وقالوا أن أذهب إلى منا ومذاكرنا تغفر مليمه وقالوا رسول الله أيضا قال الحمد كله فلذلك كان الأمر بالعزيمة فأمروا بجمع الحدي والعمرة وبقي الأمر على مساء فقد حج أبو بكر رضي الله عنه جميع سنوات خلافة أي سنة من بعد رسول الله عليه وسلم كلها مفردان وهذا بإذناء العلماء لأن أبو بكر في أيام خلافة لا حجي إلا مفردان وعمر رضي الله عنه وأرضاه جميع سنوات خلافة رابط العشر سنوات لا وكذلك عثمان رضي الله عنه وأرضاه ما حج إلا مفيدا وهذا طبعا على ما يختارونه حتى كان عمر رضي الله عنه كان يرى إثمان الحج والعمرأ ليحلن بهنا من دويرة أهله فالمقصود أن هذه الخلافة الراشدة وأبو بكر رضي الله عنه والذي يقيم للناس حجهم فلو كان الإسراب منسوخا فنصحك حج الناس لأن حجة إمامهم العام هو أبو بكر وعمر رضي الله عنه عثمان رضي الله عنه كل الحج بالناس مفردين ولذلك قال إن هذا من فردات ابن عباس رضي الله عنه وهو مأجور على اجتهاده وما أدى إليه قوله ولكن قوله جماهير الصحابة ان واحدة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أولى وأحرار والقول بلوجو بذكت الحج بالعمرة إنما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وأن ما أداهم فقد بطي الأمر على التخييره ثم هل الأفضل أن يفرد أو يقرد أو يتمتع فقال الشادعية والمالكية الأفضل أن يفرد وقال الحنافية الأفضل أن يقرد وقال الحنادر الأفضل أن يتمتع ولم الجذنع رحمة الله عليه سجده فمن قال الإفراد احتج بأن الإفراد ليس فيه دم الجبر لأنهم يرون أن الدم الذي في التمتع والذي في دم جبران لأنه كان المفروض على أن ينتمتع بالحج والعمرة أن يرجع بعد العمرة إلى الميقات ويحل نادي الميقات ولذلك المكيه لو تمتع يصفق عنه الدم لأنه أحرم من ميقاته فقالوا هذا يدعى أنه دم لمكان النص الذي وقع بين الحج والعمرة للتمتع أو لكونه لم يرجع إلى الميقات لدليل الثقوط الدم عن حاضر النفسج الحرام لأنهم أحرموا من مقاشه فقالوا الإفراد ليس فيه نقص والتمتع به نقص والتمتع بنوعيه الكرام والتمتع المعروف وقالوا إن أدا ذكر رضا عنه وعمر عن هذه الخلافة الراشدة بالأمد البعيد الذي هو أكثر من 20 عام قالوا كلها والحج من الناس بالإفراد لا يتأثى هذا إلا لفضيلة الإفراد وقال الحنفية إن الأفضل قرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرم حد بمره وقد قرم عليه الصلاة السلام منذ ابتداء نسك إلى نهايته ولذلك قال إني لبست شعري وقلت هديه فلا أحلى حتى وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام على أكثر من 25 من الأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم روى عنه أنه قرم حد بالمره قالوا ولو كان غير القرام أفضل لما اختار الله لنبيه المفضول كونه عليه الصلاة والسلام لا يحجه إلا حجة واحدة ومع ذلك يختار الله له إشرانه لنشوف السبح السماوات أن يقرن حج بالعمرة لذلع لأنه أفضل أكدوا هذا بنايانه قالوا لو كان الإصراب الأفضل وذلك أنكم تقولون إن المفرد يأكد السفن المستقل وعمرة لعمرة فيه وحجه فإننا نقول إن النبي صلى الله عليه الصلاة قد اعتمى أكثر من عمرة ومع ذلك لم يقع اختيار الله له للإفراد وإنما اختار الله له القرام ولو كان الإفراد أفضل لم اختار الله لنبيه المفهول ثم قالوا أيضا إن القرام كان من فوق سبع سماوات ولم يكن باختيار النبي صلى الله قال أتاني الليلة من ربي وقال أهل في هذا الواد المبارك وقل عمرة في حدة فقرامه عليه الصلاة والسلام إنما كان بوحي وباختيار من الله وهي حدة واحدة ولا يختار إلا الأسلام ثالثا قالوا إنه قد حج أكثر اعتمر أكثر من عمره ومع ذلك أمر أن يقرن عمرته مع حجه فدل على هذوذة قرن حج بالعمر ورابعا أن القارن يقضل المتمتع لأن المتمتع يشارف القارن في جميع ما ذكرونه من هذه العلة فقالوا فينفرد القائن عن المتمتع لأن القارن بعد العمره يبقى بإحامه ولكن المتمتع يتحلم ويكون هو والحلال سواء يتمسع بالنساء ويصيب الطيب وهذا يبقى على إحرامه والقاعدة أن الأكثر سعبا أعظم أجرا لأن الله دل على هذه القاعدة كما في السحيط كوابك على قدر نصف قالوا فإذا كان المطلم لحده بعمرته يوافق المتمسع بكل منه ما يصيب من النسوكين إلا ان هذا يفعب أكثر من, من, من ذاته لأنه يبقى على إحرامه بعد العمرة وحينئذ يكون أفضل رد أهل التمسع لأنه لان هذا الوقوع الذي وقع بين الاحرام بين العمره وبين الحج انما هو بإذن شرعي وأما قوله من الاكثر فعلا اعظم اجرا فقد يكون الشيء اقل فائده ويصيب به الانسان فضيله ما هو اكثر ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لقد قلت من لعب في كلمات لو وزن فيما قلت لرجح لرجحتهم قال سبحان الله الذي حمدي عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته فقال هذا يدل على انه قد يكون الشيء اقل عملا ولكنه اكثر سعادا ثم اكد فضيله الافراط لان النبي صلى الله عليه وسلم فضيله التمسك لان النبي صلى الله عليه وسلم من التمسك وقال لولا لولا لو استقبلت من امري نفس الدر لم شقت الحديث ولجعلتها عمر وبناء على ذلك قالوا إنه تمناه ولا يتمنا إلا الأفض وقل لكم إنه أحهم الله لو إحرام القنار ينسقه ما بعده ما بعده من التمني رد الأول يوم بأن هذا التمني لم يقع ابتدائه يعني هاتف وإنما وقع لثبت ومعنا الصحادة لما أمرهم يتحللوا انتنعوا فطيب خواطرهم بهذه الكريمة وفي الحقيقة أن وقعد المالك في هذه المسألة واختياره عن المحققين من الأولياء الشيخ الإسلام من ثينية وبعض المالك أن بالتفصيل فإن كان الرجل يستطيع أن يأتي إلى البيت ورزيد حدهم عن عمره عمرته سالإفراده أفضل وإن كان يستطيع لا يستطيع أن يسوق الهدي معه فالقرام أفضل وإن كان لا يستطيع أن يسوق الهدي أو يصعب عليه كحال أكثر من الناس اليوم حينما يخدمون من خارج من المكة فلأتمتع لهم الأفضل لأنهم لا يستطيعون أن يأتوا بسبب المستقلين لعمرتهم وبناء على ذلك يجمعون بين التمتع لتخلص ما يخدمون بعد ذلك بحجهم بصعوبة سوقهم للهدم وعلى هذا يكون الجبه بين النصوف هذه من جميع الأوجه ففض إلى التمتع من وجه وفض إلى من وجه وفض إلى إفراد من وجه ويقوم فيما إذن جمعا بين هذه المشروف وهذه الأوجه المختلفة على هذا إذا أراد التمتع فإنه يوقع العمرة في أشهر الحجل يشترك في التمتع أن يكون الموقع أولا من الذي يتمتع الناس ينقسمون إلى قسمين في التمتع مكي وغير مكي المكي يحاضر نفسي بحرام وغير هذا المسجد حرام ف Padme Nabi Xeer ف للعلماء فيهم اوجه و اقوى ما قيل في حاذر المسجد حرام انه من كان دون مسافة القصر انه من كان في خدود حرم المكة انه من حاذر المسجد حرام ان المراد به اهل المساكن مكة ومن كان دون خدود الحرام فهؤلاء هم في حاذر المسجد حرام و هناك واجئ ان من, من كان دون مسافة القصر كلمتي ان كان دور المساء ومن كان داخل حدود هذا يسمى حاضر المسجد الحرام هل يجوز ان يتمتع او لا يجوز ان يتمتع للعلماء قديما قال جمهور العلماء المسكين وحاضر المسجد الحرام يتمتع وان تمتعوا فلا ذم عليهم يقولون انه يجوز لهم يتمتع ويصح منهم وان تمتعوا فلا ذم هذا مذهب الجمهور وعلى عابحة أهل الملكة يجود لهم أن يأتوا بالعمرة في شوال وما بعد شوال ثم يفدون من عامهم فهم متمتعون ويصبون فضيلة التمسع لهذا الوجه ولكن إن تمتعوا لا يبقى ممكن. هذا مذهب الجمهور وقال الحمدية رحمة الله عليه المكي ومن كان من حاضر النسج الحرام لا يتمسع وإن تمسع فعليه دم عكس القول الأول كمانا لا يرون لأهل مكة أن يتمتعوا وإن تمتعوا الدم هذا مجرد الحنفية وسجد الخلاف الآية الكريمة في قولي فعاله تمتع بالعمرة إلى الحجة نصفه صلى الله